فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا, ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا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 فَإِذَا استويت أَنْتَ ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ وَإِن كنا مَّا لَمُبْتَرِينَ ثُمَّ أنشأنا من مِن قرنا قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أنعبد الله, أنعبد الله ما اللَّهَ من اللَّهَ مَا غَيْرُهُ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 ولئن أَطَعْتَهُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لخاسرون أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكنتم تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان وإلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عن ما قليل ليصبحون نادمين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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وَأَنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدة وَأَنَا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم, أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قالوا ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون, وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلقه ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون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 فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ